سبكت كتاب الله تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم ترنا أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم أزا فلا تاجل عليهم إنما نعد لهم أدا يوم نحشو المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاء. لا يملكون الشفاة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إده تكاد السماوات تكاد السماوات تَتَفَطَّرُ مِن وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ جِبَالُهَا دَكًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ جِبَالُهَا دَكًّا أَتَأْتُونَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَلَدًا ادْعُوا ولي ولدا وما ينبع للرحمن وما ينبع للرحمن أيه يتخذ ولدا إلَّا كل ما في السماوات والأرض إلَّا كل ما في السماوات والأرض إلَّا للرحمن عبدا إلَّا آت نحن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي وكلهم آتي وكلهم آتيه يوم القيامة فار